بسم الله الرحمن الرحيم و النجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى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 ف َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ م ُ اللات َ والعزى ََُّْ ومنات ََََ ا ل ث َّ ا ل ِ ث َ ة َ ا ل ْ أ ُ خ ْ ر َ أَلَكُمُ الذَّكَرُ ََ ى ل و ه ُ الْأُنْثَى إِذَا إِلَّا أَسْمَاءٌ تِلْكَ قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 والله ما في ا ل س م ات و ا و ما في ا ل أ رضي ليجزي ا ل ذ ي ن أ س ا ء و ا بما عملوا و يجزي ا ل ذ ي, ي ن أ ح س ن و ا ب الحسنى ا ل ذ ي ن يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إلا اللمم ربك و ا س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل م ه الحسنى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 و انه خلق الزوجين الذكر و اللتين اذا تمنا و ان عليه النشات الاخرى و انه هو اغنى و اقنى و انه هو رب الشعرى و انه اهلك عادى الأولى و ثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم أ ظ ل م و أ ط غ ى و المؤتفكت أ ه و ى فغشاها ما غشاف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارا هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ة ا ل آ ز ف ة